أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا هل تشتاقونا إلى دخول الجنة؟ إخوات آخر مرة سألت ربنا سبحانه وتعالى فيها دخول الجنة كانت انت يمكن بتبعي وتقول يا رب دخلني الجنة طيب آخر مرة تخيلت نعيم الله سبحانه وتعالى الذي أعده لك في الجنة كانت انت إذا كان المعاني دي بيزغيب عن قلبك وعن عقلك إذا فيه مشكلة لأن الإنسان لما بيبقى مخطط لحياته وحطت قدامه ونصب عينيه هدف معين دايما لو نركض صح كل شوية يتخيل الهدف ده جماعة تعلم الإدارة بيقولوا المفروض علشان تنجح في تحقيق أي هدف في حياتك تحتاج لشوية خطوة منها هالأول خالص البداية تخيل هدفه عايزين فلازم يقعد كده في لحظة طهر تتخيل ايه اللي ممكن تقدر تعمله وتعيش لحظة وقت ما في تطور أبعاد هذا الهدف هنعمل كذا بعد سنة هنعمل كذا وكذا وكذا هخلص دراستي هعمل في الشركة الفلانية اللي هتقضى فيها كذا السنة اللي بعدها هكون إن شاء الله رتدت أموري وبيتي بعدها بسنة هعمل كذا تتخيل أمورك هتمشي إزاي وفي ضوء الكلام ده تبتدي تبرمك حياتك تفاستم كل أمورك هتمنظم الأمور في حياتك هتمشي إزاي هدفك السنة دي إيه كذا فإذا كان هدفك هو الجنة فأين تصور أبعاد الهدف في حياتك الاول خطوة احنا مطالبين بها دلوقتي انك الاول تعرف ايه الجنة علشان ما تغبش عن ذهنك بعد كده بيقوله انك تبتلي بقى الهدف ده يبقى واضح تماما عشان يبقى ملح عليك وينبني عليه الاعمال المطلوبة لتحقيقه همشي ازاي بقى تبتلي خطة بقى طيب احنا محتدين خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف هو ده درسنا النهاردة الهدف الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن بعض اعمال لو قمنا بيها حصلنا الجنة فايزك بس الدارس النهاردة ايه هتلاقي الناس وصلنا مفتح في مجالات كثيرة جدا علشان اللي حينفعك يمكن ماينفعش غيرك فالشطارة النهاردة انك تعرف الباب اللي هتعرف تدخل به للجنة هيكون ايه انت سكتك هتبقى انهي حاجة في دول هل هتبقى الذكش هل هتبقى قراءة القرآن؟ هل هتبقى العلم؟ هل هتبقى أعمال الخير والدرج؟ هل هتبقى إيه؟ هو ده المطلوب ولما هنتصفح الأمور كرة ونشوف دلوقتي الأحاديث هتلاقوها كده بالتنوع ده علشان تغطي قباقات الناس كلها يبقى الفايدة دلوقتي إن احنا نقول هذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب حاول تجرب في أي باب من الأبواب دي ولو وصلت تفور ممكن يكون الأمر أيصر مما تتخيل ممكن تكون مفتاح دخولة في الجنة ان تتحافظ على آية الكرسي بعد كل صورها والله العظيم اه والله بس كده اه بس كده هي دي وزفت في الدنيا اه ان انت تصلي الخمس صلوات وتحافظ على الاذكار دي وتعيش عليها وتستقيم عليها هو ربنا خلقك عشان تحقق مهمة معينة انت وغيرك وغيرك وغيرك وغيرك حيقوم بيها ففي واحد ربنا خلقه عشان آية الكرسي وفي واحد ربنا خلقه علشان تتخيل حيقوم بعمل كبير قوي حيبقى معلم الناس الخيش في واحد حيشيل هم دعوة الإسلام دي على كتافه ويمشي بيها فكل واحد على حسب اللي يتناسب معه حتجرب انت وتبقى فهنا بجد يا دي مفتح الجنة خلاص بقى نعمل اللي احنا عايزينه يعمل قضيها زي ما انت عايز فيا كل مرة طيرة بسا قاية الكرسي بعد كده زي ما انت عايز مش هتعفى لن توفق لها العملية مش لعب ولا ضحك ليس هذا بهذه لن توفق لها فصدتهم وقيل قعدوا مع القاعدين كم سمعنا من أحاديث ومن فضائل وتبقى أنت عارف في إن النفط لكذا وكذا ولا تجد الهمة جاءت الكرس يقولوا والله أحد دي مش عارف إيه لا نتهاه أو لا أودا لا لا أكيد هحفظ عليها ودين القرش وهتلاقي فيه يوم واثنين وثلاثة أوم مش ليه أهو أنت لن توفق للسبب إذا ما كانش الموضوع عندك بإخلاص صدق إذا كنت بتدخله تقول الملكة هتخش كده هتتقرأ ديه بس خلاص وكده يبقى أنا أعمل اللي أنا عايزه يبقى دي مش حال المخلص ولا صادق المخلص الصادق بيستفرق جهده في مرضات ربنا هو ده المطلوب تعالوا نفتح الصفحات دي ونبتدي نشوف إيه هي الأسباب الموجبة للجنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن صامت قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحديث ده بقى فيه وأن عيسى عبد الله ورسوله دي حاجة من الحاجات الأساسية في الإيمان بالرسل نحن نؤمن بأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إبقى أول سبب يقتضي الجنة التلفز بالشهادتين مع العمل بمقتضاها التلفظ بالإيه؟ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها هي مقتضاها إيه بقى يا جماعة؟ تقتضي لا إله إلا الله تقتضي إيه؟ تقتضي حاجة كثير منها على سبيل المثال أول حاجة الإخلاص له الإخلاص لربنا أنت ممكن أيدك جميل أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بس خلاص لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأين مقتضاها؟ مقتضاها الإخلاق فهل أنت مخلص؟ مقتضاها المحبة يقول لا إله ما قالش لا رب يعني لا معبود لا محبوب لا أحد يخضع له إلا الله فهل أنت؟ لا تخضع ولا تزل إلا لله وهل أنت لا تحب أحدا مثل الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أن يحبونهم كحب الله والأمر ها هنا طويل لكن يكفي فقط التنبيه على مثل هذه الأمور يبقى أول سبب من أسباب إيه؟ التوحيد أول سبب من أسباب دخول الجنة التوحيد والعمل بمقتضى التوحيد وإحنا ضربنا المثال بس بالإخلاص والمحبة وان كان مقتضياتها سبعة لكن ليس محل شرحه الان الأمر الثاني الذي يوجب الجنه الإيمان والاستقامه بفعل الطاعه واجتناب المعصية قال الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وفي حديث النبي صلى الله عليه الذي اخرجه البخاري قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال رسول الله ومن يأبى قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض التي يولد فيها الفاديس هذا نصه في البخاري فرسول المعطين من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان أقام الإيه؟ أركان الإسلام كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله ربنا وإمتن عليه بالجهاد ونبلغه من نازل المجاهدين أو جلس في أرضه التي ولد فيها كثب عليه القتال أو لم يكثب لا شك لا لابد أن يحدث نفسه بالغزر حتى لا يموت على شعبا من شعب النفاق طيب يبقى السبب الثاني من أسباب دخول الجنة كان الإيمان والاستقامة على فعل الطاعات الأمر الثالث إحصاء اسماء الله الحسن قال صلى الله عليه وسلم إن لله تفعة وتفعين أسمنا مئة إلا واحدة, مئة إلا واحدة دليل على ان العدد مراد تفعة وتفعين يعني تفعة علشان ما يجيش حد يقول أن العدد لا مفهومة له الجماعة بتاع بيقولوا كده العدد لا مفهومة له يعني, يعني من الشرط لما ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة العدد مش مقصود سبعين المقصود ان شاء الله مئة مرة انت لما يقول لك ان شاء الله مئة مرة تبقى كده مقصود العدد بها اللي هو مئة مرة لا انا عايز اقول لك اعمل ان شاء الله اكثر عدد تتفور يعني. فلو قال ان لله تسعة وتسعين اسمنا فممكن حد يفهم يعني ربنا ليه اسماء كتيش لا هاهنا تعبدنا الله عز وجل بهذه الأسماء هي دي الأسماء اللي تنفعنا نقدر نفهم بيها حاجة عن ربنا في الأرض غيرها من الأسماء التي استأثر بها نفسها مش بتاعها قال صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة ايه المقصود بأحصاها بقى قالوا حفظها واستوفى فهم معانيها يبقى عارفها وفهم معناها وعمل بمقتضاها طيب يا جماعة ايه ما في هذا السبب الموجب للجنة المطلوب إن احنا نتعبد ربنا بالأسماء والصفات طب تتعبد ربنا بالأسماء والصفات إزاي؟ الأول تدرسهم وتعيشهم النهاردة تعرف اسم الله العفو فتدعو بها ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها مش كده؟ تدعي بقى اللهم إنك عفو تحب العفو دعاء انك عفو تحب العفو دي يسموه دعاء الثناء دعاء الثناء وفيه دعاء تاني يقوله عليه دعاء المسألة اللي بعضيها بقى يجمع مدين الأمرين في الدعاء فادعوه بها أثن عليه بها اللهم إنك عفو اللهم إنك كبير اللهم إنك عظيم تسمي على الله الله يحب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أحب إليه المدح من الله لذا أثن على نفسه بيحبك يا ربنا بيحبك تعد تسمي عليه لأنك وإنت بتسمي عليه ده دليل محبة ودليل افتقاش هو إمتى الإنسان بيسمي على الآخر في حالتين إما بيتملكه فقعد يقول له حضرتك كذا وكذا وكذا لو أنت قاعد في حضرة ملك أو في حضرة إنسان كدير ما تقدرش تخش تقول له لو سمحت ممكن كذا لأنه تقعد في الأول خلال تعمل دباجة طويلة كذا وحضرتك وسيادتك وإنت وإنت وإنت وإنت وإنت وإنت, وانت تتكلم فلله المثال الأعلى والله ملك الملوك فهذا سناء ثم بعد ذلك يقتل طلق فأنت قاعد بتقول أنت راجل كريم وكذا وكذا وكذا فياريب بس لو ح لله المثل الأعلى انت برضو تقوله اللهم إنك عفو تحب العفو تعفع. ما ليش غيرك من لي سواك إن لم تعفو محدش هيعفو غيرك محدش هيفر غيرك ارحم من لا راحم له سواك ولا مؤوي له سواك مسكينك فقيرك بذابك وبثنائك ومرجيك ومؤملك بثنائك ما ليش ربنا يحب ده إذن تتعبد ربنا بالأسماء دي فتعيشها عايزه تدرامج عملية في حياتك النهاردة تفهم اسم الأسماء ربنا سبحانه وتعالى تعتصد بيها تكفر من الدعاء بيها تتعايشها أنا عايز كده وانت ماشي مرة ماشي في سيارتك أو ماشي في طريق ومع ذلك بصريت لقيت لقيت عرضية مثلا لقدر الله حصلت حدثة ساعتها تقول يا عارف الناس بتقول يا سلام واسم الله السلام أيها دي تقولها يا سلام مش يا سلام وخلاص كده لا آه شفت سلمك ولوش هي أعزبك واللي حصلت للحادثة ده انت يعني ما تفقش عنه كتير قوي يعني انت مش على رأسك ريشة يعني ولا حاجة ممكن يكون الرجل اللي حصلت للحادثة ده عند ربنا أفضل منك بس هو قالك لما تشوف حاجة زي كده شفت مفتلة تقول الحمد لله الذي عفاني مما اتلاك به وفضلني على كثير من من خلق تفضيله فتعيثة تبقى حاسس باسمه السلام لما تلاقي نفسك غلبان وتقع في ذنوب وتتلوف قل يا قدوس فإنه سبحانه سبحانه منزه عن جميع النقائص التقديس فيه معنى التطهيش إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس يمد بها صوته عملة بالضبط زيه لما بعد الصلوات استخفر ثلاثة الوتر ده آخر الليل والليل ده أعظم اللحظات اللي ناجع فيه الله والمفروض أن الوتر ده في الثلث الأخير فساعتها بيحصل كده في قلب المؤمن شوية حاجات أول حاجة أن يستشعر نقصه ما عبدناك حق عدادتك طب وهو إيه اللي حال بينه وبين هذا الكمال جنوبه معصير وما تلوث به فيقول سبحانه له الكمال المطلق سبحان الملك القدوس يجي في قلبه كده وفي ناس الوقت هو كان بيسعى من خلال عبادته ودعاءه وتضرعه ربنا في أن يطهر نفسه فيلوذ بمن لا يطهره غيره فيقول سبحان الملك القدوس يمد بها سوته فاهمين؟ تبقى فاهم ليه هنا سبوح قدوس رب الملائكة يروح وليه هنا اللهم إنك عفو وليه هنا اللهم إنك رحيم فرحا ليه هنا الرحمة هنا العفو هنا الكرم والجود هنا العظمة والجلال تبقى فاهم إزاي تتعبد ربنا بالأسماء والصفات اللي يعيش كده حيبرمك حياته على إنه حيدخل الجنة من أنهي باب من إحصاء أسماء الله تعالى والصفات يبقى جيسك كده يعيش هم بقى يبقى ده أهم درس وأهم علم يتعلمه في حياته ويوظف كل حاجة لخدمة ده كل ما تراه في هذه الدنيا أثر لإسم أوصفه من صفات الله أنت عاد دلوقتي أثر رحمة ولو رفعت عنك خلاص أنت النهاردة ربنا وفقك لطاعة كذلك بجوزه جوزه عليك وكرمه وإلا أنت متفحقش وهكذا طول الوقت قاعد لتتلمت أسماء ربنا وصفاته في كل ما حاولك السبب الرابع تلاوة القرآن والعمل به طبعا الحديث والحديث ده ابن الجوزي قبل ما قوله كان بيقول حق على كل من سمع بهذا الحديث فلم يجتهد في حفظ القرآن أن يتحصر على نفسه إيه بقى يقال لصاحب القرآن صاحب القرآن حفظ القرآن الذي يعمل بالقرآن اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترطل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها مين بقى؟ أنت حافظ وكنت من أهل الجنة يلا عم اقرأ حافظ إيه؟ حافظ كذا كل آية قالوا لذلك بعض المحققين من العلماء أن عدد درجات الجنة على عدد آية القرآن فممكن توصل لمنزلة الصدقين والشهداء وتبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم لو حافظ للقرآن وتعمل بما فيه النبي صلى الله عليه وسلم رتب على قراءة بعض آي القرآن او بعض صور القرآن رتب عليها أيضا دخول الجنة فهتلاقيها فهله أول السكة هو بص يا عم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسية في دبر كل صلاة مكتوبة النهاردة كلها واجبات عملية كده أقيمت عليكم الحجة اللهم قدر لغة اللهم تشهد ما بلاش طيب الدروس دي انا عارف الدروس دي هو أنت كل مرة تثبتنا من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم ينعه من دخول الجنة إلا أن يموت وقال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة هي تبارث سورة الملك شفعت لرجل حتى غفر له لفظ التبراني أدخلته الجنة سورة الملك ان أنت تقرأها كل يوم تتعاهدها وانا كنت بقول اعملها كده ايه يعني صلي بيها دول 30 ايه احنا مطلوب ان انت تصلي في الليل اقل حاجه 10 ايات احنا عايزينك تجيب 100 بعد ما تصلي العشاء تصحايم جايب ركعتين تبقى حفظتها كويس اول حفظت ما وصلت للمكتب كويس جايب ركعتين بهمهم 30 ايه وحاول بقى تجتهد تجيب لك 70 ايه 80 تبقى وصلت للايه المعدل المطلوب ان انت تقرا كل يوم ب ايه لو 70 ايه مش كتير يعني انت لو قرات عامه والنزاعات خلاص يعني في ال100 وقال قل الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد قال واجبت قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت ما وجبت يا رسول الله قال الجنة هذا رواه الترنزي وقال حسن صحيح فصحاهه الألباني وفي قصة الرجل الذي كان يحب أن يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال سلوه ما يحمله على أن يقرأ هذه الصورة في كل رقعة فقال يا رسول الله إني أحبها قال إن حبها أدخلك الجنة فهل تحبها؟ ولا مش غيرها؟ أن نبيس في الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني قال من قرأ كله الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قفرا في الجنة فيها فم كده؟ عايزيني ثاني؟ إيه رأيك الكرسي؟ طب اقرأ صورة الملك طب قلوا والله أحد اشتغل اعمل اي حاجة هذه اسباب ودخول الجنة هي القضية فين بقى ان كل شوية لازم اذكر بالكلام ده ان دي اعمالة لو نفسك تهفو بحق الى الجنة هتشتغل لكن لو الجنة قيمتها في ذهنك دلوقتي حاجة جميلة اوي وعظيمة اوي لازم بقى ان اعمل في يوم من الايام هيبقى كل فنة ومتظرين انما لو هي دي انت عايز ايه نفسك في ايه فاول حاجة تطلع من جواك كده نفس الجنة في واحد لما يسمى حديث هل من سائل انا ربنا ننزل في السلطة الاخيرة ويقول هل من سائل طبعا ربنا بيقولك هل من سائل ها نفسك فيه اتجاوز انجح اختار كويس مصر مصر. بيها نفسي. نفسك فيه فكر وطلع من جوه قلبك اللي انت بتفكر فيه اللي شغل دماغك ايه اللي شغل دماغك اليونين دول انجح واليونين بعدهم اتوظف ويبقى عندي مكان كويس والي بعدهم هو دل يشغلك بجد ما تحكش عن رأسك ده وتقول لي اه طبعا لو وصلنا لمرحلة انه يبقى اللجوهات اول ما نفتك في ايه نفتك في لذة النظر الى عجل الكني فعشان كده كنت بقول ادعيها وغششك حين يقول هل من سائل فتقول له لا مطلب لي الا انت مش عايز لا اريد الا ان ان ترضى وتحبني وتأخذ بيدي إليك وشوقاه إلى من يغاني ولا أراه كلمة جميلة لابن الجوي بيقول فموسى قتيل أرني موسى قتيل أرني بيقول أنه الأول ربنا كلمه فهام واشتاق فما سكنه إلا طبيب ووعدنا موسى لما قال له ستعال فرح قال له ده وعجلت إليك ربي لترضى فابقى الدنيا واللي فيها وبني اسرائيل وتعوه خلاص تعالى أنا اصطفيتك باربعين يوم تناجيني فيه وأكلمه فلما تلذذ بالسماع ما استطاع إلا أن يقول ربي أرني أنظر إلي فلم يكتبها الله عز وجل قال فكان قتيل أرني فلما كان من شأن النبي صلى الله ما كان في ليلة الإسراء العلماء على خلاف هل رآه بعينيه أم رآه بقلبه الله عز وجل أثبت له الرؤية بالقلب فقال ما كذب الفؤاد ما رأى طيب قال فكان موسى كلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا جعل ربك على أماتك فيقول جعل عليهم خمسين صلاة فيقول سر ربك التخفيف قالوا ما كان يريد أكثر من أن يتلذز برؤية من رأى او حتى لو كانه قهوه في قاله فبيتلذذ بذلك وكل شويه يقول له طب سله التخفيف هيرجع ثاني يبص ثاني وهكذا كان يتلذذ بذلك إذا اذا هفت نفسك بجد هتشطر انما لو ما كانش ده بقى في جواه خالص المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي حتى قض يبقى حلو والله بيقول لك قول والله احسن كويس ماشي يبقى نظبط الحكايه دي وبعدين بقى ادي موضوع الجنه حاجه من جمله حاجات في حياتك. لكن مش هي هدفك الاساسي السبب الخامس من أسباب الموجبة للجنة ذكر الله تعالى وفيه بقى حاجات كتير النبي صلى الله عليه وسلم دلن عليها ورتب عليها دخول الجنة من الأفكار منها التسبيح والتكبير والتحميد أفكار مع بعض الصلاة دبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفقراء فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأغنياء من الأموال بالدرجات الأولى دول عايزين بيتصدقوا في سبيل الله وبينفقوا منهم في الجهاد ودول بيعملوا كذا وكذا من أعمال البر وإحنا معنا نشفره يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ولهم فضل من الأموال يحجون بها ويعتمرون ويجهدون ويتصدقون قال آلاء أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله أولوك على حاجة تجد الجزء اللي انتم مش عارفين تعوضو ده تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين إذن من قال مثل هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم رتب أن يكون له الدرجات العلا في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة إذا هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرة مش تاته تلسين عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان و الف و في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أقذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويصبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان قال عبد الله بن عمر فلقد رأيت رسول الله يعقدها بيده قال يا رسول الله كيف هما يثير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي احدكم يعني الشيطان في منامه فينومه يا ابن نام مش دلوقتي مش مطلبة هي كذا انت تحبان تجاي تحبان باللوقتي بعدين بقى ناخد اي حاجة تاني اول بس مدفوق كده ده بقى تقول الاسكار دي وتبقى تعمل اللي انت عايز عشان تبقى تصني الفكر مش وقتها باللوقتي هتعطى تقول مش عارس ايه هتلاقي نفسك فوق حبتين هتضيع حبيت صلاة الفكر نام بس نام عليك نوم طو يلونه قبل أن يقوله وياتيه في صلاته فيذكره حاجته اه ما هو وقت الشغل شغل ووقت الصلاه صلاه دلوقتي الصلاه خلصت جه يلا انحى عشان ورانا دلوقتي كذا ورنا كذا لما تبقى خلص قول له انت ماشي قول دلوقتي صبح 10 وانت ماشي ما انا اول ما تمشي يروح مش عارف بقى في اي حاجه بتشغل اه مش عارف ايه ايه ايه, ايه ما تقلوش مش ده بيحصل في صلاته فيذكره حاجته قبل ان يقولها الذكر كذلك بعد الوضوء النبي صلى الله عليه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ او فيصبر الوضوء يتوضى يتوضى صح ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كدا. ومنها كذلك الإكثار وأنا بوصي بشوية حاجات كده من الأفكار منها الذكر لا حول ولا قوة إلا بلا لتستقوي بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قالوا بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله ومنها أيضا ذكر دخول السوق قال صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمض يحيي ويميت وهو حي لا يموت بياذه الخير وهو على كل شيء قدير يعني بس حذوي ده يحي ويميت وهو حي لا يموت بياذه الخير, الخير وهو على كل شيء قدير قد الله الله وحده ده شريك له له الملك وله الحمض يحيي ويميت وهو حي لا يموت بياذه الخير وهو على كل شيء قدير شئه كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنو ومح عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة هذا حديث وقع فيه خلاف ما بين المحدثين لكن أقرجه الترمزي والحاكم وفححه الحاكم وقال المنزري إسناده متفل حسن وحسنه الألبان احنا جدت التخريج ده كله علشان بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث لكن ذكرت لكم من صححه وحسنه ونحن مع من صحح وحسن في مثل هذا في أبواب الفضائل الأمر يتوسع فيه السبب السابس من أسباب دخول الجنة سؤال الله الجنة وإذا كنت نفتحتي لك المهervة المحاضرة أخير مرة سألت ربنا فيها الجنة charge كيف تأتي قالÍها الله عليه وسلم برضو دا ورد من سأل الله الجنة ثلاث مرات اللهم إنا, الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار سلاث مرات قالت النار اللهم أجرح من النار اللهم أجرن من النار اللهم أجرن من النار اللهم أجرن من, من النار يبقى تسأل ربنا لجنة وتستجير بالله من النار ثلاث مرات اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار ثلاث مرات تعرف منها كل يوم دي؟ يعني ما فيش سأسخل من كدة ولكن أنت بشتر تفرح فيكم من الأسباب أيضا السبب السابع التوبة والدليل قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يا جماعة التوابين أحباب الله تعالى قال الله إن الله يحب التوابين فالله يحب أن تتوب إليه وكان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة وكانوا ربما يحصون عليه رب اغفر لي وتوب عليها المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة فهذا هجي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أفلا تستغفرون وتتوبون إلى الله لولا لا تستغفرون الله لعلكم ترحمونه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل المصن الاستغفار والتوبة طريق المتعة الحقيقية فأكثروا من الاستغفار ومن طلب التوبة من الله عز وجل لأنه أنت ما تدراش ولا يكون منك عمل إلا وفيه نقص وإلا ما كانش النبي صلى بعد الصلاة أول حاجة يقولها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله. إذا كانت في الأعمال الصالحة أستغفر الله أمال بقى وأنه بيصف أفهم علمنا سيد الاستغفار وقال أن من قاله وهو موقن به كان من أهل الجنة يعني أدخله الله الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العظم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنت ربي أنت رازقي أنت مدبر أمري أنت خالقي أنت المهيمن أنت المصرف لجميع أموري أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا أحب غيرك لا أذل لا أخضع إلا لك لا إله إلا أنت خلقتني هذا مقام العبودية مقام الربودية خلقتني ومقتضى ذلك أن أكون لك عبد وأنا عبدك ذليل فقير مسكين بين يديك نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد عبد. وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت بحاول يا رب صحيح غلبانه على قد حالي بس بحاول ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنع ولاني بشر فلازم حقع ولازم حخطأ فيا رب اعذني من شر ذنوبي ومعصي أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي أعترف وأقر وأشهد أنه ما من فضل إلا منك ما أصابك من حسنة فمن الله وأبوء لك بذنبي وما أصابك من سيئة فمن نفسي بصعب معصيك بصعب ذنوبك كل البلاية التي تبتلى بها من ورائها والله لم تفغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هو لي غيرك مين هيغفر لك غيره مين؟ البشر لو صنعت معهم ما تصنعه مع ربك لو كان أبوك والله ربما لا يغفر يعني كل شوية يقول لك اعمل كذا تخلفه كل شوية يبص يلاقيك في الحتة التانية الوقت من العرد هيكرهك ممكن يطردك ممكن يتبرى منك ويخلص هتجيب للعار أما ربك فيحب أن يغفر ولا يغفر سواها يحبك أن ربك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم قاله من قالها من النهار موقنا بها فإنتهى فإنتهى لك النهار ده من قالها موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه الله ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه والحديث رواه البخاري يبقى ايه يا جماعه كان السبب السابع التوبة والاستغفار لا سيما ب الاستغفار هذه الكلمات الجميله السبب الثامن طلب العلم انا قلت النهارده هشكلهم هتنفع معاك السكة دي اهو يعني هتنفع معاك توبة والاستغفار انت بتعزلوه معاك ماشي كلنا عالحظ نوبه معاك هنخش على ربنا من باب التوبة والاستغفار والانكفار احنا ان شاء الله لنا ان شاء الله بإذن الله عن قريب محاضرة الظل والانكفار الظل والانكفار لله سبحانه فهو ده يمكن انت هتبقى فركتك كده هتكفر بذنب فتزلله فتقول له ابوه قولك بنعمتك عليه وابوه بذنب انت سكتك هتبقى الذكر انت سكتك هتبقى القرآن انت سكتك التوحيد والعقيدة وان انت تبقى راجل عقيدتك عقيدة صحيحة ورفخة وفاهم المقتبيات لا إله إلا الله والمعاني دي انت بقى انت راجل بتاع كتاب وراجل طالب علم وبتحب السكة دي يبقى دي سكتك قال صلى الله عليه وسلم من سلت طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بس بشرط انه بيتعلم بإخلاص بيتعلم لله مش بيتعلم علشان هو لازم يتعلم علشان يبقى فسط الناس برضو شكل ومنظر يومون ثلاثة كده تبقى شيخ وحلو كده والناس بتشاور عملي كتوض ثلاث <تصفيق> العلم اتغاء وجه الله تعالى طيب قد تكون فكتك مجموعة من العبادات أعظم العبادة لا شك الصلاة فالسبب التاسع إقامة الصلوات فرضها ونفلها قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامد رضي الله عنه خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يبيع منهن شيئا استخرافا بحقهن يعني اصل حاجة جميلة وعظيمة وحلوة بس يعني قولك الله الصلاة حلوة او ده بس تعرف انا الان بيجي بقى بيجي كده لما اصنع شريط او لما مثلا استغفر او لما اقول اسكار او لما اعمل خير وده أنا بعمل خلف كتير مع الناس فيعني في مش مطلبة اوي موضوع الصلاة يعني او موضوع الصلاة حل. جميل لحدش انا متفق معاك الصلاة دي حاجة عظيمة اوي يعني بس معايا أنا بتيجي بالسكة دي اكتر او ده بقى تلبيس ابنكس وبيعتقد كده بيعتقد ان الصلاة اه يا عماد الدين وكل حاجة بس معايا انا انا حاجة تاني مش نفع معايا وكتير اوي الصلاة كبير اوي اوي ما تعرفش الا الصلاة دي يعني اتكلم في أي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع منهن شيئا استغفافا بحقهم الصلاة دي معناها التواصل بالله وما لكش حل علشان مار الشهوات والشبهات اللي في كل حتة دي إلا أن تغتفل خمس مرات في اليوم والليل قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون حتتحق غصبا عنك من الفتن اللي هنا وهنا الشبهات اللي نزلت رف حتى لو قاعدت جوا بيتك هتلاقي كلمة من هنا هتلاقي دماغك فكرت في كذا هتلاقي اللي مش عارف جاي يقول لك ايه فعص ناس التليفون تحترقون تحترقون شهيات وفتح من هنا وما تقولش للصبح تحترقون تحترقون ثم تأتي صلاة الصبح فتغسله تطف النار بعدهم تحترقون تحترقون تيجي صلاة الظهر تطف النار فانت مولع نار فتغسله حسن لك فمن جاء بهنك لم يضيع منهن شيئا استخصافا بحقه كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة ده في أحد الحديث المهمة اللي بيستدلوا بيها على عدم كفر تارك الصلاة لأن في قال إن شاء أعذبه إن شاء أدخله الجنة فلو كان كافرا كانت واجبت عليه أنه فهذا أحد الحديث التي يستدلون بها على عدم كفر تارك الصلاة طيب من الحاجات المهمة أو المحظة عليها بشأن الصلاة طبعا كل الصلاة أن يركب على بعضها أجور عظيمة لكن اختصت بعض الصلاة بفضل منها قال بردان إيه البردان؟ قال صلى الله عليه وسلم من فل البردين دخل الجنة ايه البردين صلاة الفجر وصلاة العصر سمية بردين لأنهما تصليان في طرفين نهار واحدة أول النهار وآخر النهار حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر يبقى ايه المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر رفض ceux السلام ألف من صلاة العصن ومن ترك صلاة العصن حضرة عمله وقال في شأن صلاة الفجر وصلاة العشاء أن نتركها كان ضيدنا المنافقين وقال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الصبح الأثر مشهور عن ابن صعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعرف المنافق من غيره بأيه؟ ما يطالح للصلاة أنصر الصلاة действون يعني صلاة العشاء ممكن لكن الفجر فلا تتهاونوا في مثل هذه الأمور فإنها عماد دينكم نعم غير فراحة تبقى ايه فعلا الهوى طيب من الأشياء أيضا الخفى بالصلاة السنن بقى هجو حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يسلي لله كل يوم فنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة اتنشأ صلاة بيت الجنه جاء تفصيلها في بعض الروايات منها روايه الترمذي اربعه قبل الظهر وركعتين بعدهم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاه الفجر دول الروايات ثنا الروايات اربعه قبل الظهر واثنين بعديه ادي بعد المغرب ادي ثمانيه بعد العشاء اثنين كمان ادي 10 والاثنين هذه ثنتي عشرة ركعة لو صلتهم وحصفت عليهم يبني الله لك كل يوم بيت في الجنة وهذا كان بيدا من الله صلى الله عليه وسلم عشان كده سنن رواتب مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بطبيعة الحالية زيد عن ذلك في ورده من الليل في صلاة الضحى ربما صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار فإذا حرمه الله على النار أدخله الجنة طيب من الحاجات برضو السنة الجميلة ومحتاجين نتواصل بها سنة الودوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لسيدنا بلال آه ذكر بلال كنت بالأمس أطالع أحوال المشتاقين إلى الله تعالى خاطمة بلال لما أتته زوجته وقالت له توا حزنا وحزنا قال قولي وفرحا غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه او محمدا وحزبه بلال النبي صلى الله عليه يخبر عن شأنه فيقول قال له عند صلاه الغداء حدثني بارجع عمل عملته فسألني بلال حدثني بارجع عمل عملته عندك في الاسلام منفعه ايه الحاجة فاني سمعت الليلة خشفا عليك صوتنا عليك بين يدي في الجنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في, في رفقته صلى الله عليه وسلم انت عايزه يقول في قبل ما يموت اخر كلمتين يقول غدا نلقى في مرافقه النبي صلى مش عايز سيدنا بلال يبقى في وفقه النبي صلى يعني سلامتك قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لأن أصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت دف نعميك في الجنة يبقى كان بيعمل إيه؟ يحافظ بعد الوضوء على أن يصلي بعده ولو أن تصلي ركعتين ماشي؟ كل ما تطردت صلي ركعتين في رواية أن نبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحاجة ده أعظم كمان قال له بما سبقتني إلى الجنة إن قال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشتك سمعت صوتك كده أماني دخلت البارحة الجنة فسامعت خشخشتك أمامك فقال بلال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بهما سكتة ممكن تبقى كده تتوضع وتصلي هي دي تبقى مستح دخولها في الجنة. طيب من سنة أيضا التي نتوافى بها أن تصلي لله دي بقى في اي وقت بس المطلوب بقى تركيز عالي في الركعتين دول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه مسلم ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجدت له الجنه وجربها فرغ قلبك اقعد كده افتح مثلا مصحف واقرا شويه استغفر شويه يعني ايه طهر قلبك وخصص وقت وتبقى مرتب هتعمل ايه يعني احنا نصلي مثلا ركعتين هنصلي في الركعه الاولى مثلا بصوره كذا وفي الركعه الثانيه كذا وتبقى عارف هتقول ايه ومعانيهم كويس عشان يعني نبرمج دماغك كويس بحيث انت هتخش تصلي تعمل كذا كذا كذا كذا وهتفكر في كذا جربهم كده واستشعر فيه الخشوع واستشعر ان انت بين ايدي الله عز وجل وتعلم معاني الصلاه احنا لازم نبقى نديكم معاني الصلاه دي شاء الله معاني الصلاه كل حاجه بقى ترفع ايدك على وجه التسليم كده بتسلم الله أكبر بتقول سبحانه ربي العظيم ازاي؟ كده يعني تستفعب معاني دي لو تنفست ال... الكلام ده فراكعي فين بس وجون كده وجبت له الجنة منها أيضا كثرة السجود طبعا فيها حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالد بن معدان عارفين خالد بن معدان؟ فكرين حاجة من صرته خالد بن معدان ده الذي كان يصبح لله في اليوم والليلة أربعين ألف أربعين ألف مرة فلما مات رؤيا في مغفله يده وقد أطبقت يعني صوابعه كلا أطبقت على جهة التسبيح أربعين ألف يعني عيب يا صاحب خالد هذا فبيقول خالد يقول لقيته ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعماله يدخل من الله به الجنة او قال بأحب الأعمال إلى الله قولي حدا خلصني قولي حاجة هي دي حركة سورة مش عامل غيرها عرفش قال فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته فسكت فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله لاحظوا قالها الثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قالها الربيع النبي صلى الله نفس حكاية فالنبي كان كل واحد على حصف حاله ده كده راجل غلبان وفقيره وفتاعي نسبه معنى السجود الاختقار والذل عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة حدث ربيع أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورافقته في الجنة قال أعني على نفسك به بكثرة السجود من النوافل أيضا بطبيعة الحال صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم ودي من اللطائف أنه أول ما دخل المدينة أول بيان في المدينة كان إيه يا أيها الناس أفشوا السلام عايز ربط المجتمع المسلم ده إن هذا عندنا مهاجرين وعندنا أنصار ومطلوب إن هم يحصل بينهم تنازل إيه الحل؟ أفشوا السلام هي بالسهولة دي يعني السلام عليكم ورحمة الله آه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه ومتحابتتم أفشوا السلام دينكم قالت الله سلام شوفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عايزة ربط المجتمع المسلم كله بقى في أول لحظة يدخلها يروح مدي البيان ده إيه البيان؟ يا أيها الناس. أفش السلام بعدين وأطعموا الطعام إيش معنى أطعم الطعام؟ الطعام من جملة المال وصلوا الأرحام صلوا الأرحام ليه؟ عشان تتنظر الرحمات بعدين بقى وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام هذا الموضوع في كلمتين أفش السلام يعني صلوا الرحم أطعم الطعام بس هو ده بيان عام للأمة في اول دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة طيب السبب العاشر هنفتدي نقول صلاة الجماعة السبب هنا ايه كثرة في الذهاب الى المسجد قال صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح رايح جاي رجلك عجانة اعد الله له نزلا كلما غدا او راح النزل هو المكان الذي يهيأ للنزول فيه اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح وانت رايح ربنا يعجب لك جد في الجنة وانت راجع ربنا يهيأ لك حاجة ونعيم عظيم في الجنة عايزة ثانية يبقى كفرة الذهاب إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم ياللي بتخافوا اليومين دول وياللي قاعدين بتقولوا ربنا يشترها معنا دنيا واخرة اسمعوا الحديث ده واحفظوا كريس ثلاثة كلهم دامن على الله في ضمان ربنا ربنا يكفيك شر أذى المؤذين إن عاش رزق وكفي ويباركنا في اللي حيدهوله وإن مات أدخله الله الجنة منهم مين بقى من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله الثاني من دخل فألقى السلام دخل ألقى السلام في بيته فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله وانت وانت نزل كده طيح شغلك رايحكتك اجعل هذا الأمر في سبيل الله واستضمن الله اطلب منه الضمان قل لنا في ضمنك يا رب نعم وخلاص وتتواصى أيضا بصلاة الصبح فمن صلى الصبح في جنع فهو في ذمة الله تمام طيب السبب الحال يا بناء المساجد ده بناء المساجد ده ايه ان شاء الله حتى زاوية قد كده والنبي حيقول لك كده قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله على فتر حديث ده متواتر الحديث المتواتر ده يعني في أعلى درجة صحة لأنه العلماء قالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بانا لله بيتا واحتفظ مما تواتر من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حد القطع حديث من بنى لله بيتا واحتفظ قال من بنى مسجدا لله بصواق كان إيه كان في حصي قطاع قد كده او أفغر بنى الله له بيتا في الجنة قطابة هو نوع من الطيور يعني يقول لك أدي عشي الطيور طبعا فيها شيء من المبلغة لو أدي هدا بنى الله له بيتا في الجنة هذا بناء المساجد سبب الايه الحادي عشر السببه الثاني عشر متابعة المؤذن كل هذه الأمور متعلقة بالصلاة نجيبهم مع بعض كده متابعة المؤذن إذا قال المؤذن فقوله مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا إلى ثائر الفاظ الأذام قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوت إلا بالله قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوت إلا بالله إلى أن يقول الله أكبر الله اكبر قال من قالها من قلبه دخل الجنة بس لازم بأن ألف لازم بأن أفضل الله أكبر. الله اكبر اكبر من كل حاجة ترمل في إيضاك أشهد أشهد يا لا إله غيره لا رب سوىك وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا صدقا حيا لا أستطيع يا رب إلا بحولك وقوتك هلما إلى الفلاة يا رب خد إيج يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله حيا على الفلاح ما أدرش لما تأذن لا حول ولا قوة إلا بالله كبر ربك عظم ربك الله أكبر لا إله من قالها من قلبه دخل الجنة من العبادات التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقول الجنة بطبيعة الحال الصيام قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما يوما اتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة أن يختم لك فل الله عز وجل بارك يمكن بقى لو أنت رجل بيداوم على الاثنين والخميس وثلاثة يام من كل شهر ربنا يمتنى عليك ويتبقى ذا أي يوم أجلك يوافق يوم من الأيام التي تحاطب عليها وما ذلك على الله بعزيز الأسباب دخولة الجنة الأسباب الرابع عشر الحج المبرور قال صلى الله عليه وسلم الحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فهم يعني إيه الحج المبرور ليس له ثواب يعني الحفظة والكتبة لما يجوا يكتبوا ها صلاة بألف حسنة قال الأفكار سنانية جيدة كمان الحج المبرور بها مالوش رقم ليس له ثواب تتساوي الجنة ملهاش بقى حاجة كده مالوش عدد من الحسنات ليس له ثواب ليس له جزاء إلا الجنة نسأل الله تعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمر ويرزقنا زيارة بيته ولا يحرمنا منها طيب عايزين نفتح الحاجات تانية بقى دي كلها عبادات عبادات تعالوا نشوف شوية اعمال من اعمال البرج نختم بها ناخد كام وحدة تده برضو من اسباب التي توجه الجنة من اعمال البرج ومن الاخلاق الحسن من ذلك مثلا عيادة المريض زيارة المريض يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة عايش جوه الجنة كأنه في بساتين في الجنة من عاد مريض لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل وما خرفة الجنة قال جناها ثمارها تعرفون قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ثمار في الجنة بعيادة المريض في سنة ابن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناد مناد أن تبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منذلا السبب السادس عشر من أعمال البر أيضا التي ينبغي أن نتواصى بها تعزية المصاد تعزية المصاب قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وإن ربنا حيكسوه من حلل الكرامة حيبقى من أهل الجنة طبعا ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة أو واحد افتلي بأي شيء وما أكثر المبتلين افتلي بفقد ولد تجارة نهارة حصل له إفلاف واحد افتلي بمرض ما من عزاه في مصيبة وإذ جنبه طبق عليه كده وضمه إليه وحنع عليه وأشفق عليه وشاركه في أحزانه كفاه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ده السبب كان بقى السبب السبب عشر حاجة بقى للنساء عشان يبقى بالمرة يبقى خدم الموضوع كل على بعضه من ده ودول كل الطبقات يعني فالنساء لهن من أسباب العظيمة لدخولها الجنة طاعة الزوج قال الله عليه وسلم الحديث مشهور اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها كل ده ممكن هي من بيت اصول وصحف نفسها عفيسه وفي وسط الوقت هتصلي الخمس صلوات لو طلعت بذلك هتصلي الخمس صلوات تصوم رمضان هتصوم رمضان ما تبقاش اللايبه اطاعت زوجها هنا بقى كلهن يتخلفوا واطاعت باع لها او زوجها دخلت من أي ابواب الجنه شاء بس تطلع زي وتطيع زوجها الجنة مخطوحة <تصفيق> يعني أي حاجة بس تطلع جدعى في الحتة دي وقليل ما هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ولود ولود كثيرة العياج هي دي بقى الصحة تمام هي دي اللي تنفع كل ولود ودود متحبزة إلى زوجها هي دي اللي تعرفت تطفل بسمة على وجه زوجها ودود ولود ودود تتحبب إلى زوجها وهي دي الصفة اللي غبنا وصف بيها الحر العين فقال عربا أترابا العروب هي دي العروب هي المتحددة للزوج اللي جزها يعني هو جنتها ونرها جزها كل حاجة في حياتها الرجل الأول والأخير في الحياة شفت بقى إذا غضبت او أسيئ إليها او غضب زوجها وفي لفظ اذا ظلمت هو اثأليها ايه وثيئة اليها عشان تتعلم النساء الكلام ده ايه الشرع بيقول لها ايه بقى انت مش عايش تخش الجنة ولا انت عايش عشانه انت يعني الدنيا كلها بيك هو هو لو قلبك ملع عليه هو ممكن يتجاوز عليك هو ممكن يطلقك هو ممكن يقلب عليك هو ممكن يكراهك مش انت قلبك تتعلق بالبشر ما كان ينبغي لك أن تتعلقي بالبشر أنت تحبيه لأنه طريقك إلى الجنة فقلبك متعلق بربنا مش بحد ثاني فلما تبتلى من القصة دي وبعد كده يحتلها الهنيار النفسي وتقول لك بعد ما عملت له وسويت له لا القصة مش كده النبي بيقول لها إذا ظلمت ما يكتش دعوه بقى حقك عند ربنا هو اللي حيخلصه عليك يتعنيني بس الحكاية دي ويه طريقك للجنة وبعد كده بقى هو يبقى إذا كان هذا ظلم بحق فالظلم ظلمات يوم القيامة ظلم ظلمت تعمل إيه قال يدي في يديك يدي في إيه بقى؟ أتبعش لا أكتحل بغمض ما أشوفش النوم حتى ترضى نفسي واحدة تعمل الكلمة <تصفيق> <تصفيق> هذه يدي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت مجاوزة؟ قالت نعم قال كيف أنت منه او كيف أنت له؟ ايه اخبارت معاه؟ قالت ما قالوه الا ما عجفت عنه بتقول له والله بعمل اللي عليه ما قالوه يعني ما اقصر الا فيما اعجف عنه مقدرسي الحاجة المقدرسي عملها بعملها فانو رسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه بقى انظري اين انت منه فانما هو جنتك وناره هو سبب دخلك الجنة وهو برضو ممكن يكون سبب دخلك النار فالامور هنا يعني ينبغي أن تعرف النساء أن أعظم البرج أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تجاهد نفسها في طاعة زوجها هذا باب عظيم للدخول على الله عز وجل وباب عظيم لدخول الجنة الثامن عشر عشان نبقى أن أفلناهم عشرين. الثامن عشر نقول بقى شوية أخلاق نجيب ثلاثة كثيرا 18 19 20 نجيب ثلاثة أخلاق أول شيء حسن الخلق بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفمول والفرش قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترى المراء وإن كان محقا المراء الجدال حتى لو كان على حق بس هو كده وكان الإنسان أكثر شيء جادل هو بيجادل وخلاص لا بصفة في البشر ربنا قال وكان الإنسان فما تجدلش وما تجدلش للجدال وخلاص إبعد عن السكة دي عليه قال أنا زعيم ببيت في رضض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا بطل النكتات ما تاع عم صالح الصفايبه ترك الكذب وان كان مازحه وذي بيت في اعلى الجنه اعلى الجنه قد يصل الى الفردوس الاعلى لمن حسن خلقه الما يقول الرسول صلى الله الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم بحسن الخلق طيب من الاخلاق ايضا الرسول اتفق 10 الصدق ان الصدقه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وشوفوا الحديث ده جميش هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولربما لا تجدونها في أحاديث كثيرة قال وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا منزلة الصديقين تيجي منين دي بقى؟ بكثرة الصدق خليك واضح وصريح وبلاش اللف والدوران وبلاش شغل التعالب اللف ده وتعالى شمال ويمين والمعاملات والخطف المفاقل دي كلها لأن أغلب الناس تتعامل هكذا اليوم وبيقولوا على ما بيتعملش بالأسلوب ده يقولوا علي عبيد كن صادقا خليك من جوه أبيض نظيف واضح فإن هذا طريق عظيم إلى الجنة نختم بسلامة الصدر يبلغنا الله وإياكم سلامة القلب إلا من أتى الله بقلب فهيم هذا شرط دخول الجنة فيناسب ونحن نتكلم عن الجنة أن نختم بسلامة الصدر عن أنس قال بينما نحن جلوس عند رسول الله قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته لحيته بتنزل مية من وضوءه معلق النعليه في يده الشمال ماسك النعل ودي مسكنة ماسك النعله بإيده الشمال ولحيته بإيه؟ بتنزل مية من أثر الغد فلما كان من الغد قال رسول الله يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى فلما كان من الغد قال رسول الله يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عامر لا أبأ ثلاث مرات الناج صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم يطلع عليكم فقال إني لا حيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة ليال راح الرجل قال له حصل بيني وبين أبويا مشكلة تلو منشبايت عندك ثلاثة أيام ماشي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة ليال فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعل انا أصدق في عمل خير ممكن تبيتني عندك ثلاثة ليالي دول قال نعم قال أنف فتان عبد الله بن عمر يحدث أنه بات معه ليلة او ثلاثة ليالي فلم يره يقوم من الليل بشيء غير أنه إذا انقلب على فراشه لا ما يقومش الليل وعبد الله إيه ده غير أنه إذا مقلب على فراشه طبعا عمل زيوة ذكر الله وكبر كل ما تقلب كده أول ما تفتح نكمل الله أكبر سبحان الله الحمد لله إنت كده أول إنت يا جماعة بس حتى يقوم لفوات الفجر فيس بغلوده قال عبد الله غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا يعني بس مش كثير عبادة ما بيعملش حاجة فزة بس ما بيتكلمش اللخيش فلما مضت الثلاث ليال كنت أحتقر عملها ايه ده؟ ما اشتغلش ده خالص ده تعبان اوي قلت يا عبدالله انه لم يكن بيني وبين والدي غضب غضب هجرة ولكني عزبا من اخر لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس يطلع عليكم الان وجل من اهل الجنة فطلعت انت تلك الثلاث مرات فاربت ان اوي اليك فانظر عملك فلم ارك تعمل كبير عمل فما فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا ما رأيت أنا أرى جل هو دلنا عايش عليه فانصرفت عنه فلما وليت دعاني قال له ما دعمش حاجة غير لانت شفتها يعني مش عارف قال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطير مفهلة مفهلة في زماننا باب الزفن انك تبقى كده ايه صافي ولا بتشيل من حد ولا بتفكر في حد ولا بتبص لحد وماشي في حالك وانت النهار طاعت بتختلط للناس والناس حيوروك الوش الثاني وتطرى وتطرى فهتشيل تقول بعد ما عملت كده شو الوقت لا حاوله فتشيل وانت مش داري او ان انت تبقى في وسط الناس اللي هم كل همهم الدنيا وما بيفكروش الا في الدنيا فتلاقي انت قاعد وواحد كان صاحبك النهارده يا عم شفت العمليه ناس حظها ايه فتبتدي تتعلق تبتدي تقول والله من ساعه يا اخي ما ما ركب العربيه ومن ساعه كده اتغير حاله العربيه اللي ما كانش ليها لازمه اصلا في حياته احسن ما كانش كان يبقى مع فلوس يعني انا اتمنى انه اصلا ما يبقاش كان سمع الحاجات دي عشان يصلح حاله هو طبعا ده وحفد الفتى إذ لم ينالوا سعيهو لك نفس كده حظوظ حظوظ الدنيا دي حظوظ سبحان الله واحد يجتهد وبقى زي الفل وشغال والتاني ايه ماشي معاه كده وإحنا يلو حظوظ الحمد لله على كل حال خلينا برضو كده ايه عيش غلبان ربنا برضو حيكرمك في الجنة طبعا ما فيش هو قلبه يعني مهري على الدنيا ونفسه لو بكرة بديتلي العربية بس نعمة ربنا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدك كانت من شوية بتفلف قلوب البشر ده بقى تبقى هذا من الأمراض الخفية التي تفصلل إلى قلوب الناس فمستهل أن أنت النهاردة تقول أنه مش حيتقى قلب غل ولا حسد ولا ولا ولا ولا عرفتم هذه الأسباب العشرون اعملوا بأي منها إن كنتم صادقين مخلصين تريدون وجه الله عز وجل وتريدون بحق الجنة اذكر لو هدفت الجنة بجد لو مصبع عينيك الجنة بجد فكر نفسك احنا قلنا المهضة في وفق الاسباب انك تسأل ربنا بصدق الجنة تلت مرات وتستجير من النار خلها بقى دي اول حاجة تطبقها عارف ليه؟ علشان عايزك كل يوم تتخيل في احلامك لما تعبنك وبالنفسك كده تقول الله اشتاق الى الجنة يا اخي يا الجنة نفسك نفسك تفض اي حاجة في الجنة ربنا ينعمك بالجنة اكتبيها من هنا انك تفكر فيها تفعل ربنا سبحانه وتعالى لدي سوق ان يمن عليك بها عارف ليه لانها طريقة الوحيد علشان تشوفه فان كنت تشتاق اليه وتشتاق الي نظرة واحدة منه وتحترف لاجلها فملكش فكة الا من هنا تشتغل وركز حتى تصل